the day of the blag okay. 국민 emberthu radio leh it nuan के तो اي قام الله اي باي باي صلي الصلاه في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعه الا في الموجد هذا اذا كان في مسجد ولا تقام فيه الجماعه الا في يبقى افضل مسجد بالنسبه لك was Kau akkuratNetKarako lakirak esti tenek 1 drop Nukela, akkurat seeds arta ak lukeag зайura nero? Tai со 4 limko ald indus قال لديه اللي هو قدر قطع الصناعي نموذج الطلبه شوف حتى في نس تخش مثلا بعد قال لنا على فضل السفينه او كده مثلا يصلموا حاضر يا جماعه يجمعوا قصرا من يقوموا الصلاه في اجاز الصلاه صلاه يا جماعه